بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا تَجْرِي فُرَارِفَه تَتْبَعُهَا الرَّادِفَه قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَه أَبْصَارُهَا خَاشِعَه يَقُولُونَ أإِنَّا لَمَوْدُودُونَ فِي الْحَافِرَه أِذَا قُنَّ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 والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها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 اسالونك عن الساعه ايان مساها فيما انتم من ذكراها الى ربك منتهى ها انما انت منذر من يخشاها